أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل يصح هذا الحديث ياسين لما قرئت له وهل ينقرأها لقضاء أمر أو حاجة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ياسين لما قرئت له نعم وهذا سائل يقول ما معنى تقطع المرأة والكلب الأسود الصلاة هل تبطلها وإذا مرت من أمام امرأة هل اعيد الصلاة جاء في الحديث أن الصلاة لا يقطعها إلا المرأة والكلب الأسود ومعنى ذلك أن مرور المرأة من بين يدي المصلي قاطع للصلاة قاطع للصلاة أنه لو مر أمامه رجل لا يقطع صلاته ولو مر من أمامه بهيمة أو دابة عليه أن يمنع ذلك لكنه لا يقطع صلاته وفي الحديث أنه لا يقطعها إلا المرأة والكلب البهيمة والكلب الأسود نعم رسال الله إليكم هذا يسأل يقول إلى متى ينتهي طواف الإفاظة وكيف يجبر إذا تركته جهلا أو مضطرا طواف الإفاظة لا يجبر لا بد من فعله هو إذا ترك لا يجبره دم بل هو باق في ذمة صاحبه لا بد أن يرجع إلى مكة ويأتي به ولا يعدر بتركه ومتى ما تيسر له الرجوع إلى مكة رجع وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة والركن ليس مثل الواجب الواجب هو الذي يجبر بدم والواجب في الصلاة يجبر بسجود السهو أما الركن في الصلاة والركن في الحج لا يجبره شيء لا بد أن يفعل نعم هذا السائل يسأل يريد أن يجمع بين يعني هل يقدم حفظ القرآن أم الجلوس لمثل هذه الحلقات ولا سيما بين العصر والمغرب حفظ القرآن أمر عظيم وطلب العلم أيضا أمر عظيم والموازنه بينهما هو المطلوب حيث يجعل لنفسه برنامجا يحفظ فيه كتاب, كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا كان العلم الذي يلقى هو من ضروريات الدين من ضروريات الدين واجباته وهو يجهل ذلك فهو واجب عليه واجب عليه بينما حفظ القرآن نفل اشتغال بحفظ القرآن نفل فإذا كان العلم الذي يلقى هو من ضروريات الدين واجباته يجهل ذلك فيجب عليه أن يتعلم وأن يتفقه وأن يعرف ضروريات الدين وأما حفظ القرآن كاملا واشتغل بحفظه فهذا نفل يثاب عليه أعظم الثواب لكن الواجب مقدم نعم أحسن الله إليكم هذا السال يقول أقامت النساء في قرية في بلادنا خطبة العيد في مسجد هل انفرادهن عن الرجال في مسجد واستماعهن لخطبة اعداهن عمل جائز أم لا؟ هذا عمل محدث لا أصل له. هذا عمل محدث المرأة لا لا تتولى مثل ذلك. ليس لها خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد. فهذا إنما هو للرجال وعمل هؤلاء النسوة عمل محدث. نعم والواجب عليهن شهود. العيد في المصلى مع الرجال في طرف من المسجد كما كان الحال في نساء الصحابة ونساء السلف عموما نعم يسأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير الجواب متركب من الأمرين الإنسان باعتبار مسير وباعتبار مخير باعتبار أن الأمور بمشيئة الله وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن مسير وباعتبار أن له مشيئة يختار بها الخير أو الشر مخير وهديناه النجذين فلا يقال الإنسان مسير على الإطلاق ولا يقال مخير على الإطلاق بل الجواب متكون من الكلمتين معا ويجمع ذلك قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين حسن الله لكم هذا يقول رجل أعطاني مبلغا من المال لأن حج متمتعا عن قريب له ولكن قبل أن أبدأ في طواف العمرة أصاب إحرامي الدم ولم أغسله إلا بعد الطواف فهل أرد, ارد اليه المال لكوني حججت له بدون عمره أو أدي له عمره أخرى بعد الحج واكل المال الدم الذي يكون على اللباس إذا كان دما يسيرا لا يؤثر إذا كان دما يسيرا لا يؤثر وإذا كان دما أيضا كثيرا ولم ينتبه له إلا بعد انتهاء الطواف لا يؤثر وأما إذا كان كثير وانتبه له قبل الطواف فكان عليه أن يغسل هذا الدم ويطوف بإحرام ليس فيه ليس فيه هذا هذا الدم ويبدو الله أعلم أن عمرته لا تبطل بذلك يبدو الله اعلم ان عمرته لا تبطل بذلك ولو اجل السؤال إلى بعد صلاه المغرب يطرح على الشيخ الوالد والله اعلم نعم احسن الله اليكم هذا يقول هل في العمره طواف وداع العمره فيها طواف وداع استحبابا لا وجوبا لا لا يجب في العمرة طواف وداع وإنما طواف الوداع واجب في الحج نعم أيضا يقول في السؤال الثاني يقول هل بعد طواف الوداع يحرم علي الأكل في مكة والمكوث بها لا يحرم عليك الأكل واخذ متاعك أو طعامك من الطريق وشرابك لكن بعد طواف الوداع تكون انتهيت من مكة ويكون الوداع هو آخر عهدك بمكه وإذا كان على طريقك طعام تحتاجه أو شراب تحتاجه لا بأس بأن تأخذه أما أن تودع ثم تذهب للتسوق وتمضي وقتا في الأسواق فبهذا يكون آخر عهدك السوق وليس الوداع وكذلك لو أن إنسانا ودع ثم جلس في بيته وبات فاخر عهده ليس الوداع. فالمقصود أن يكون آخر عهد الحاج البيت واخر أعماله وهذا من, واجباتي من واجبات الحج نعم هذا يسأل يقول هل بمجرد ما يكون شيء من علامة الساعة يكون مذموما كالمثال الذي ذكر في الحديث التطاول في البنيان لا ليس كل ما كان من علامات الساعة يكون مذموما بل من علامات الساعة ما هو خير محض ومن ذلك نزول عيسى عليه السلام نعم والله تعالى علم صلى الله وسلم على رسول الله